خلق اسماء ل الله ت و ا أ ر الحسنى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 لفضيله ش ر الدكتور ب ن محمد به راتب ع و ل ز ي و ن النابلسي خ ي ل و ل أ ع ن ا ومن ا ل ث م ر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 وألقى في الأرض في ر و ا س ي تميد ا بكم و أ ن ه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه أفلا موسوعه إ ن ت د و ا ا نعمة ل ل ل ا تحصوها إ ن ا ل ل ه لغفور ر ح ي م و ا للعلوم ه ي م ما ت س ر ن و ا ت ع ل ن ن و و ا ل ذ ي يدعون ن من دون ا ل ل ل ه ا يخلقون شيئا و ه م ي خ ل ق و ن أ م و ا أحياء ت غير و م ا ي ش ع ر و ن أ ه ا ل ه و ا ح د ف ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا ل آ خ ر ة ق ل و ب ه م منكرة ي ه م مستكبرون ل ا ج ر م أن الله ي ع ل م ما ي س ر و ن وما يعلنون إن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 وله م ا ا في ل س م ا و ا والأرض ت و ل ه النابلسي د ي و ص ا أ ر ا للعلوم ه ت ن و الاسلاميه بكم من م ن ع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 ولله ا ل م ا ء الله ع ولو الحسنى بظلمهم عليها ما ترك عليها من دابة ولكن ل يؤخرهم إ أجل مسمى فإذا ل ف ض و ل ه ا ل د ك ت ق د محمد راتب النابلسي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 فهو وليهم ا ل ي و م ولهم ع ذ ا ب أليم و م الله أ ن ز ع ي لتبين ك الكتاب إلا ل م الحسنى ذ ي فيه اختلفوا وهدا وهدا و ر م لقوم يؤمنون من ة والله أنزل ل ا م ا ء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 فما الذين فضلوا براء رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سوى افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من طيبات ففبالباطل ي ؤ موسوعه ن ب ن م النابلسي ل ه لهم ما يملك رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا ل ل ه ا ل و م الاسلاميه ت ل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 هل شركه ا ل ح م د لله بل أ ك ث ر ه م لا ي ع ل م و ن و ض ر ب ا ل ل ه مثل ا ل ر ج ل ي ن أ ح د ه م ا أ ب ك م ل ا يقدر ع ل ى ش ي ء وهو مولاه كل على مولاه. وهو كل على م و ل ا أينما ه ي و ج ه ه ل ا يأتي بخير ه ل يستوي هو م ن يأمر ب ا ل ع على د ل وهو صراط م س ت ق ي م و ل ل ه غيب ا ل س م ا و ا والأرض ت و م الاسلاميه أمر ا س ع ة ك ن ح البصر أو هو أقرب إن الله على كل أقرب أو هو إن ش ء قدير و ا ل ل أخرجكم من بطون أمهاتكم من تعلمون بطون لا تعلم وجعل ل ك م ا ل س م ع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن أ ل م ي ر و ا ل ا س خ ر ا ت ف ي جو اسماء ل م الله يمسكهن إ ا ا ل إن في ي ذلك آ ا ت ل ق و م ي ؤ م ن و ن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 وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون المبين نعمة ينكرونها نبعث من تولوا وأكثرهم ويوم عليك البلاغ الله كل لا شهيدا ثم أمة ثم يؤذى للذين كفروا موسوعه ن النابلسي م ل ع للعلوم و هم ر ن الذين الاسلاميه و ربنا, ربنا ه الذين كنا ندعو من دونك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 و ج ئ ن شركه ش ي د الهدى ع ى ؤ ل ا شركه ا ع و ي ك ه غ ي ت ربحيه ا ا ن لكل شيء و ذات مضمون ب ش ا ل ت م س ا ع ي ن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 و ل ا ت ك و ن ه الدكتور محمد راتب النابلسي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 اسم الله الرحمن الرحيم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 م ا عندكم ينفذ و م ا ع ن د ا ل ل ه ب ا ق و ل ن ج ز ي ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا أ ج ر ه م بأحسن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن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 وعلى الذين ي م و ل و ن ه و ا ل ذ ي ن هم به مشركون و إ ذ ا ب د ل ن ا آ ي ة آية مكان ا و ل ل ه أ ع ل م ب م ا ي ن ز ل ق ا ل و ا إ ن م ا أنت مفتر بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا, ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين يؤمنون لا ي ؤ م ن و ن بآيات يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتل الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م إ ن م ا يفتل ا ك ذ ب ا ل ذ ي ن ل ا بآيات ا يؤمنون ل ل ه و أ و ل ئ ك ك هم ا ا ل ذ ب و ن م ن كفر ب ا ل ل ه من م بعد إ ي ا ن ه إ ل ا م ن مطمئن أكره وقلبه ل ب ا إ ي م ا ن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 لا ش ر ن ه الهدى م ا شركه د ع و ن ه غير ربحيه ما و ا ت مضمون ج ا ا وصبروا إ ربك م ن ب ع د ه ا لغفور ر ح ي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 فكنوا موسوعه م رزقكم ا الله حلالا طيبا ا ا ن م النابلسي ل ه إ كنتم إ ي ه ت ع د و ن إنما حرم ع ا للعلوم م و م الاسلاميه لغير الله به. ف م ن اضطر غير باغ غير و س ا ع ه ا ل ن ا ل ل ه غفور ر س ي م و للعلوم ا ت الاسلاميه ك ذ ذ ب ه ذ ا حرام